أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يستبسرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتق وجر عظيم الذين قال لهم 124. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا, فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 125. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء اتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَٰلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا يُحْزِنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا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 إن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله هو خيرا لهم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 حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاء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 الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبيس ما لا يحسبن الذين يفرحون بما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 بنا فغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ما براد ربنا وأتينا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم رِنًا فِي بَعْضِكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأكبرن عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تجري من تحتها لنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأوى جهنم وبيس المهاد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 117. وينزل إليهم خاشعين لله لا يشتغون بآيات الله ثمنا قليلا 118. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا نُسْبِرُ وَصَابِرُ وَرَابِطُ وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَقَلَقَ مِن_hذَا زُوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرَةً وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتام اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا تَكُلُ إلى انه كان حوبا كبيرا وان خفتمو الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتمو الا تعدلوا فواحده نوما ملكت ايمانكم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 ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلم انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء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 إخوة فلأمه السدس من بعد وصيه يوصي بها أودين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله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 ولهُنَّ رُبُعٌ مِمَّ تَرَكْتُمُ إلَّا مِنْ يَكُلَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ثُمُنٌ مِمَّ تَرَكْتُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ تُصُونَ بِهَا أُدَيْنٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ رث كلالتنا وامرأة ولو فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ نُدْخِلُهُنَّ رَأْمَ خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّتِي يَتِينَ الْفَاحِشَةُ مِن نِسَاءِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما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 وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبتلان قال اني تبتلان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا لما يا أيها الذين آمنوا لا يحد لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبلوهن لتذهبوا ببعض ما آه. لا يتمون الا ايات يني بفاحشه مبينه وعاشرون بالمعروف فان كرهتمهن فعسى ان تكرهوا شيئا او يجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِن رَّدْتُم مُسْتَبْدَلًا لَّزَوْجٌ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفْقًا تَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا فَلَا تَأْخُذُوهُ شَيْئًا ۖ إِن تَأْخُذُوهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات لخي وبنات لخت وبنات لخ لخت ارْضَاعَنكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَجْنَاهَا لَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ نُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا فَدَقَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ